بوك تو باسشت اثنان وستون اثنان وستون برشن بيجارني طرح الاسئلة واحد طرح الاسئلة واحد شكني يتعلم يدرس يذاكر يتعلم يدرس يذاكر विद्यार्थी खूब शिकत आहेत का هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا नाही ते कमी शिकत आहेत ل انهم يدرسون يذاكرون قليلا لا انهم يدرسون يذاكرون قليلا ਵਿਚारणे يسأل يسأل आपण पुन्हा पुन्हा आपल्या शिक्षकांना प्रश्न विचारता का هل تسأل المعلمة مرارا नाही मी त्यांना पुन्हा पुन्हा प्रश्न विचारत नाही उत्तर नाहीपया उत्तर द्या اجب من فضلك اجب من فضلك ني اتر ديتو انا اجيب انا اجيب काम करणे يشتغل يشتغل اتا تو काम करत आहे का هل هو يشتغل حاليا هل هو يشتغل حاليا هو आता तो काम करत आहे نعم هو يشتغل حاليا نعم هو يشتغل حاليا يني ياتي ياتي आपण येता का هل ستاتون هل ستاتون हो आम्ही लवकरच येतो नाम सन नाम राहणे आपण बर्लिन मध्ये राहता का हल तसकुन फी बर्लिन हल तसकुन फी बर्लिन हो मी برلين ماده રહতো نام انا اسكن في برلين نعم انا اسكن في برلين